فلما نبأها به قالت من أَنْبَأَكَ هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تَظَاهَرَ عليه فَإِنَّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من مُسْلِمَاتٍ مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات قَانِتَاتٍ قانتات تائبات عابدات سائحات ثي غِبات وابكرا يا ايها الذين امنوا قونوا انفسكم واهليكم نارا الناس والحجارة. نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يا الذين كفروا لا تعتذرون اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمَنُوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط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 ست سبعه خمسه خمسه سبعه اربعه سبعه فاكس رقم ست ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه اثنين أربعة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته